عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت ص د ق ة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع أ ح د لله إ ل ا رفعه الله رواه مسلم وعن معاذ بن أ ن س الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس ت و ا ض ع لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أ ي حلل ا ل إ ي م ا ن شاء يلبسها رواه أ ح م د وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي وعن ح ا ر ث ة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل ا ل ج ن ة قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أ ق س م على الله لابره ثم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل النار قالوا بلى قال كل عتل جواظ مستكبر رواه البخاري وعن أ ن س رضي الله تعالى عنه قال كانت ن ا ق ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العطباء وكانت لا تسبق فجاء اعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العطباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن حقا على الله أ ل ا يرفع شيئا من الدنيا إ ل ا وضعه رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يقول الله تبارك وتعالى من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إ ل ى ا ل أ ر ض و أ د ن ا ه ا رفعته هكذا وجعل باطن كفيه إ ل ى السماء ورفعهما نحو السماء رواه أ ح م د وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته أ ل ا إ ن ربي أ م ر ن ي أ ن أ ع ل م ك م ما جهلتم مما علمني ي و م هذا الحديث وفيه و إ ن الله أ و ح ى إ ل ي أ ن تواضعوا حتى لا يفخر أ ح د على أ ح د ولا يبغي أ ح د على أ ح د رواه مسلم وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أ ح ب المساكين ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أ ح ي ن ي مسكينا و أ م ت ن ي مسكينا و ح ش ر ن ي في ز م ر ة المساكين يوم ا ل ق ي ا م ة رواه الترمذي وحسنه الالباني وعن أ ب ي ا م ا م ة الحارثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن قال ا ل ب ذ ا ذ ة يعني التقشف رواه أ ب و داود وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي وصدق الرسول ا ل أ م ي ن عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم